عفل الله هذا الثاني يقول بأنه يعمل في إحدى الشركات فيضطر أن يعمل مع بعض الرافضة بل ربما يأخذهم معهم في السيارة فما حكم عمله هذا وهل يجود له دعوتهم إلى الله إلى الله إذا هالطهم للدعوة أو ركب معهم للدعوة الدعوة الله وتعليمهم والسنة وتحريرهم من البدعة هذا بعث وهم على بدعتهم لا يقبلون الدعوة الواجب هجرهم لكن إذا رجى فيهم الخير يدعوهم من الله يبين لهم السنة ويحذرهم يا البدء الآن لهم يهتدون فإذا أصروا فالواجب هو نبذتهم وهجرهم لأن بجعتهم نشنع البدء البدع أسلو الله العالمين